إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخيصين مخيصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة, الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القينة إلا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرور برية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك هم خير برية جزاؤهم تجري تجري تجري من, من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه ورضوا عن ذلك لمن خشي رب.